إخوة الإيمان بعد قليل يؤذن المؤذن توفيق عبد الحفيظ خوج الأذان الثاني من بيت الله الحرام ليصعد بعد ذلك امام وخطيب المسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيال الصلاة حيال الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله